نعم اول مره على الوحده في صفه المدربين ان نضع في في بسم الله والصلاه والسلام, والسلام على الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله وانما ادهمت شروط ادهمت شرط المتوافر في لانه على هذه الكيفيه ليس من باب علم الاثبات علم اثبات علم استناد لماذا؟ لانه متيقن الثبوت متيقن الخطوب لانه متيقن الثبوت طالما متيقن الثبوت خلاص نبحث فيه نعم اذا حدث عندما نبحث هنا المتوافر يعني خلاص نعم فعلم الإثناء إنما يبحث, يبحث فيه عن صحة إثناء وعدم صحته، والمتواضع لا يبحث لا يبحث فيه لا يبحث فيه عن صحة إثناء، لأنه متأسف في للعلم العلم. قال قال المصنف إذ وارتبق هذا التقرير جد الوراجع ولا حد، نواف صلوا الوراجع إلى الثبوت وعدمه فمن جهة السجود ومن جهة إفادة العلم كذلك ثم يفيد العلم ويوجبه والأحاد يفيد العلم ولا يوجبه لأن طبعا نصرنا للعلم هو اليقين لأن الاحاد إنما هو مبني على طلبة الظلم وليذلك نقول يفيدوا العلم لكن لا يوجه ويفيدوا بالقرار لأن أحدثت به هذا، فإنها يفيدوا هذا العلم بقوة أما من جهة العمل فكرة النوعيني المتواتر الحاج يريد العمل ويوجد العمل فيه. أما مجيء العلم يقع التفوق بين المتواصل الحاج لكن مجيء العمل لا يقع التفوق بين الحاج ولا بل يجب أن العمل بالحاج أو يجب العمل بأنثروب وهذا في الرسول على السريع والذلا الذين أجواب العقارق ويبدون بذلك هدم أبطر من نصف الشريعة ويمررون بدعاهم بهذا فإذا قم عليه بالفكرة قال الله قال رسوله نعم بسال حديث الأحاد الحديث الأحاد لما جاء فيه كل شيء زعلوه شماعة هذا من هذا من على كلام باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد على الأمة العمر بخضر الألحاد فيما أرسل, أرسل, أرسل الصحابه إلى ملوك الأرض رسلا يبلغون رسالات لأي شراء تعالى ويعلمون الناس بينهم كما أرسل إلى الملوك وكما أرسل إلى الممالك وكما أصل إلى الناس وعلمهم الكراجات في الحديثة مع الباجة للبادة المسلم لما أصل معادل إلى اليمن وأصل أبو موسى أيضا إلى يمن وأصل أبو موسى إلى المدينة ولا خطر في باب العقائد بين باب العقائد وباب الأحكام فكل واحد فالدين كله يُعرض في الخطر واحد فالدين كله يُعرض في الخطر واحد لأن الرسول كان يذهب إلى النوم بدين كل ما يدف بالعقيدة بالأحكام تأخذ لمن العقاد إنك تقدم قوماً من هذا التالي، فليكن أول ما بدعون إليه؟ هذه العقاد والأحكام فإن هما جاءوا جابوا ذلك فعلهم أن الله عقل الصرار عنه خمس صرارهم في جماعة هذه احكام بل قد جاء أعلى ما يكون من ذلك كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الله في قبل الكعبة، وكان ينصر الى بيت المقدس فلما امر الله بالصلاه فاتى رجل من طمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل مسجد وهم يصلون قبل بيت المقصد على امرهم الاول فوقف وهم فقال اشهد اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت فضاروا وهم كذلك في الصلاه ما صنفتهم دائما قالوا والله احنا لخبر احد يحتمل وحده هل ربحت اللي يحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل انا مع ذلك يقول قالوا البدع ارادوا بذلك انهم يبرون بدعهم ويردوا على كلام اهل السنه باقصر طريق لا خبر احد هذا خبر أحد جمله من الشريعه بدعوت هذا خبر احد هذا خبر احد سنثبت ليس من جهه العمل فمن جهة العمل يجب العمل بالخبر إذا صح سواء كان متنصرا أو كان أحاد إذا صح هذا العلم جانب إذا صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك إيه؟ العمل نعم في العلم إفاجة العلم فالمتراطي في العلم اليقين لكن الأحاد لا يفيد العلم النظري العلم اللي المبنى على غلبة الظن نعم قال إذ علم الإسنادي يبحث فيه عن صحة الحديث أو بعض ليعلم به ليعلم به أو يطرق من حيث سباة الرجال وصيه الأداف حتى في يبدو ضريفة يبقى نحضر بقرب عن ذلك ومسأل تصارب الثقة بروايه في واقعه وقد روى الجمع في من السقاطي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذكر هذه الزيادة يعني مثلاً مثلاً هذا شيء مجنون وليكن مثلاً حديث جنه المستواح الذين رأوا صورا صورات النبي صلى الله عليه وسلم الجميع ما بترى كل ما بترى ولم ترد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عن حديث مالك بن عبد الحويد فبعض العلماء العلم قال بأن هذا تشمل على حال الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم لان المالك انما قدم على النبي صلى وسلم في حياته وكان قد حمل لحما وصار كذا واحتاج الى ذلك ويجب من سلمه الصلاه ولان الجمع الذي راوه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ذلك هذا الرجل من الأوجة التي يذكرها الكثير من آهل الأهل قالوا لأنه لو كانت مسنة الصلاة إلا نقلها غير من هذا. وهذا الكلام يوجه توجيهات عديدة جدا او يرد عليه عدودة كثيرة جدا منها أولا يتشرط كل سنة تنقل ان ينقلها الجنة بل لو شرطت من واحد فحشبنا بذلك هل يحدى الثاني أكثر أننا إذا قلنا بأن الثقة إذا انفرط من غير مقاله فان فإن انفراده يقبل فما من انفراد الصحابي يعني الثقة من مغوى كشعب مثلا أو غيره إذا انفرض بذكر بواية إهعى اللفظة أو غير ذلك بشرط أن تقع مخالفة للغواية الخصوص بل غاية ما فيها الانفراض فإنها تقع محمول قال ابن الحمد رحمه الله تعالى وحكم وحماية حكم الحديث يعني ليه ليه تحميله على ما في هذا الانفراض يدل على الضعف إذا تقع ونصر عن الجنة أو كده هل هو انفرق الخالفة؟ لو ان ف... لو ان الجمع قال ولم ولبي... يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الأولى والثالثه فجاء مالك وقال كان رأيكم يجلس نعم نحن هذه على مخالفه ونقول علم جلوسه واخره كان رسيله بان الملك قدم عليه في هذا لكن هل احمد الصحابه بس يجلس مطلقا بنكر أو اثبات ما نقل هذا وإنما نحن نقله مالك رحمه الله عنه نقله فيقول في موضع الحديث الايه المستقيم وحق الحديث المستقل وحده فيعمل به وحده من غير نظراً إلى ما يقال ان هذا كيف انفرد والصحابه لم يرو ذلك عن النبي صلى ثم انه لو قيل إنه فعلها لحادث كالكبر أو خلافه نقول من أضر الناس بان النبي صلى الله عليه او فعلها الانتبار أو الانتبار على النفس الصلاة. من أضر الناس من أضر الناس امر الناس الذي رأى يعني انا انا او أمامك امامك الان فاعمل مثلا تصلي ولا وضع يريد يوم على اليسرى او معمل كذا او كذا لما ما تجي ان تتمسك بعد ذلك هل تقول كده؟ او كذا كده؟ كذا ولا انت تعلم ان ما فعلت ذلك الا لانه صار هذه لا تدخل معروف طيب انت رجل كبير مثلا وإذا كنت اتفقت على ركبتك أو على شيء بجوارك أو على عشيء يعني ونعلم جيدا أنك نتعلم ذلك إلا بضعفك لما جاء أنقذ فراطة أنقذ هذه فلو كان النبي يفعل ذلك الكبار لعلم مالك بهذا ولكان أضرى بهذا ولكن مالكا رضي الله عنه جاهز فرحيني أنه لما دخل الناس إلى فقال لهم اصلي لكم وما اولوا الصلاه اصلي كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان يجلس في الاولى والثالثه الاولى اذا رايت السنه الثانيه والثالثه اذا رايت الرابعه فماذا بعد ايه بعد نبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال مالك ينصر على ما سنته وسن الصلاه الثالثه وبهذا يتردد الحاله الشاهد أننا عند الذين يقولون برد هذه الأحديث أو بأنار توجد العمل لضعف فيها من يفيد الثبوت أو الاحتمال فإننا نقول ليس هذا فقط في الاحاديث بل حتى في الانفراد لأن صرر ثقة بما لم يغوي الجمع ما لم يقع مخالفا له ولهذا لمصاح الشيخ ابن رحمه الله صحيح صحيح الإصبع سبنا على هذه القاعدة معنا الذين روا أول الإشارة فقط، فقال بأن التحريك لا ينفع مع الإشارة لأن التحريك إشارة وزيادة، فلا تقول من ذلك الزيادة زيادة أسلقة، سيعمل فيها إنسان ذلك المخالف كما يقول في اليوم التالي نعم، والمطاجون لا يبحثوا عن العمل بل يجب العمل به من غير <تصفيق> ذلك. العمل, العمل به من غير بحث لكن يقال إن ذكره مفيد ومتائد منه لأجل التقسيم والإحاطة به فذكره لا شك أنه مفيد وإن كانت لما قال المؤلف ليس من مباحث علم الاسناد لأن علم الاسناد يبحث فيه عما يقبل والرجل أما, أما هذا هو مقبول بكل حال، ولكننا نقول إن بقواه لا شك أنه حسن حتى تنحصر الأقسام على مطال العيد فائدة قال في الصلاح إن مثال المتوارف العرب التفكيري المتقدم يعز وجوده يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حبيب من كذب علي متحمدا فليتبوأ مقعده من الناس. يعز وجوده بمعنى. يقل أي معنى يمتنع أو بمعنى أو يمتنع بمعنى لأن العزة تكون في القليل وتكون في المنتمع يقول إلا أن يدعى ذلك في من كذب علي متعمدا فليتبوت مقعده من النار هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ستين صحابيا ومنهم العشرة المبشر المبشرون بالجنة وعلى هذا فيكون متواثرا متواثرا لفظيا وقد يقصد به التواثر اللفظي وقوله من كذب علي متعمدا حاله يعني شبكي عن المصطلح التواثر يعني عد وجود المتواثر اللفظ يعني يروي الجن الذي بيها السيء عن عن كذب يمكش اللفظ أما التوافق المعنى فهو وهذا القول قريب وقد يقض به طبرا لكن مع ذلك أنظر بكثير ومتوافق بمشرة متق... للأحاك ماذا؟ من الأحاك فقوله من كذب علي متحميداً وعادة من المكافر الحديث من كذب عليها متحميداً فالتباوط أنه يقومي العشرة من مشاهد سبحان الله الحديث يقومي العصر المشروع هذا ما, ما نعلم ما نعلم الحديثة يعني حديث من الله العصر غير هذا والعلم الله أراد ذلك لما عظيمه في الدين جدياً ينكبر علي متعاملاً فليتدور مقعداً من الناس على رصدة العصر المتعاملاً لأن اصل الشريعة مبني على الثبوت وقوله من كذب علي متحمدا حال مفاعل كذب أما لو كان غير متعمدا بأن يظن, يظن غير متحمد بأن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهذا لا يلحقه هذا الولي وإن كان لا يجوز أن يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقوله هل يتبوء مقاله للناس؟ العلماء على إذا كان يعلم، إذا كان يعلم، لكن هل الحق لو لو أنه أنه ثالث لمجرد أن يعني مثلًا بقره من العلماء فهو يتخيل على ولكن أن هذا ولا تحت هذا الرئيس لكن يبدأ الإنسان أن يتأكد من ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأطمحت في ذلك ولذلك قال بعض العلم إن كان يغويه ما في الصحيحين فعلى مركة الارض قلنا فنعن روية أن اللبي صلى الله عليه كنت من غير الصحيحين فإن كنت متأكد من صلحته كنت لا تعرف لا هل هو خير او ضعيف تروه بالثمن حتى تبرع عودتك يعني خصومه بالثمن قل ماذا نحن لماذا رواه رو فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا وقال اصيب انت بدات الامه والامه فحي. لكن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير صحيح قال رسول الله فلتتتاكد انه صحيح قال افسدت الجنه لي فلتتاكد انه صحيح بغير جذني وانت غير عارف فقط تضاعف هذه الشئة حديثا صحيحا على كلنا نبغي ان تحضر هذا ومن اجل هذا منع كثير من الناس بالمعنى من بكث في السنة حتى الناس بالمعنى منع بعض العلم حتى لا يؤذر مال في أحديث النبي قال الله وإن الله ليس منه ولكن من تمرجها بشروط معه الله في هذا نعم. وقوله من يتبوأ مقعده من النار نعم لكن قد يكون ينقله على وجه تهاول وقد, وقد يكون قد نقلع على وجه يشتغن ظن للقائم وقوله من يتبوأ مقعده من النار يعني نوين الشيخ الألباني يقول نظر الحبيب ماذا يعني ومن تظن اضاء به كل شيء ذات العلم فينقلك بانه يعلم الشيخ خلقه ولا يدري مثلا ممكن يجي مثلا في نصف حديث الشيخ ولا يدري ما قال الشيخ الحديث فيظن ان الشيخ انه ذكره صحيحا وهو قد اقام عليه وقدم انه ضعيف قد كون الشيخ رحمه الله مره قال حديث ضعيف وجدت له الشيخ رجل يقول رحم الله يقول حديث ضعيف وذكت له كان صحيح أذهل الناس في العالم أهله وذوه فلما دخل واحد الشيخ يقول أذهل الناس في العالم أهله وذوه ونصر عن الشيخنا هذا الشيخ قدم لهم قال حديث ضعيف لكن وجد لو كان صحيح هل ليه لدينا معناه صحيح فعل تجد العالم يضرب له أجباب الإذن ويأتي الناس من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا, ومن هنا, ومن هنا. وبين يدهي أبناء واولاده وعلى طواشي زوجته ومع ذلك يذهبون لك سبحان الله قريب جدا من العلم من صار مثلا إن ابن فلان فلان ابن فلان قريب جدا لكن سجد بركت هؤلاء الطلاب الذين يتوزعون على بقاء الله. نعم فقوله بل يتبوأ مقعده من النار هنا اللام هنا لام الحمل وهل المراد به هنا حقيقته؟ أو أنه أمر بنعمى الخبر؟ نعم وأن هذا لازم له كأنه يؤمر يأمر به امرا يحتمل هذا وهذا وايا كان فالمراد به أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن من كذب عليه متعمدا فإنه يرجع إلى النار والعياذ بالله يتبوأ من أزلهم فإن قلت هل جاءت لهم امر مرادا بها خبر خبر قلنا نعم قوله تعالى وقال الذين تقروا للذين آمنوا اتبعوا لكبيلنا ونحمل خطياتهم يعني ونحن نحمل خطياتهم قال المصنف حموضان وما ادعاه هذا تعقيب من خجر على كلام صلاح من العزة من منور وكذا مدعاه غير غيره من العدن لأن ذلك نشأ عن قلة الإصرار على كفره وأحوال الرجال وتفاسيم المطابية لإبعاد العادة التي لا تطأه على كفه أو يحصل أو يحصل منهم استفاق كأن المؤلف رحمه الله حمل العزيزة في كلام ابن إنسفراق على القليل. وأشار إلى رأيه آخر يقول إنه معدون ولكن الصحيح أنه موجود وأنه بك بكثرة في المتواثر المعنوي بخلاف المتواثر المقريب قال إبه هو لكن المتواثر المعنوي كثير يقول ما هو السبب النبي حملهم على هذا يقول يعني ما سألد الحمل من قال لأنه عزيز أو ممنوع قال المعزيز يتصرح أفضل من نور غير نشأ عن كل الفلاحي على كثرة الطوسي وهذه مصيبة. قد لا يدرك الإنسان لهذا الحديث إلا. لا يدرك الإنسان. على... لا يدرك ال... الإنسان لهذا الحديث إلا طريقا طريقا. ثم يقول هذا غير متواجد لعدم وجود شرط متواجد فيه. وهذا كما يقوله بعض الفلاحي أحيانا مبالغ. ولا يجب الا قولا أو قولين. ثم يقول ولم يعلم قائل بس هذا. وطلب هذا كلمه الصلع على قول اهل العلم. وهذا ما يبقى عند الموجود في هذه الأجنام. فقد يحصل تصحيح لما أو صحيح أو لما هو لم يرجع المسكنا على هذا هذا المسكنا واجه الحديث كذا وكذا من غير طبعا ان هو اصعب شيء في علم الحديث يعني ليس من الصعب ان تكون تسائل الى الثمد وتتمحص كتابه بناء على كلام يعني ظروف التعديل هذا ليس صعب وكل مشكله في إلى هذا لكن جمع الطرق في الحديث وجمع ما يشهد له من الشواهد والاعتبار في هذا هذا هو أصعب شيء لأنه سينتج عن هذا العلم والتمكن في هذا الباب الحكم على هذا الحبيب مع ثقة لهذا الحكم لكن من غير جمع للطرق ومن غير طلق الله ومن غير برياني ما يعارض منها ما يحرم المعارضة بياض يعارضنا من, من المعارضة فقد تبني حكمك على وهم الزيج الذهاب وليهذا أصعب شيء هو جمع هذه الطرق جمع هذه الطرق وامضت فيها وبياني حال المقهود منها والمردودها ضاق ولا إلا ما طول فترة من انتماء في هذا العمل طول فترة شو أول ما تنظر تدرس في هذا العلم. تمشي اخلاص تسال في المكتبات عن جزء لم يتحقق تجيبه وتحققه ولا مخطوطة يكسبنا شيء يتجول سؤال عارفين كذا او ياخدنا في داء سبعه اربعه ثلاث وخلاص زي ما احنا نرى الان في السوق اشياء كثيره من هذا الباب وهذا العلم علم ليس بالسهل لأنك تعمل الآن عمل عمل من عمل أحهد وعمل أبي زرعة يعني أنت الآن تطلق هذا العلم بعد سنة يبقى ما شاء الله تصف أزرعة بأن أحهد محمد رحمه الله وإذا خلاص إذا وصلت إلى مضايا هذا العلم هو الحكم وجمع أطرق في هذا إنسان ما يتعزل في هذا الأخوة ولأن الحكم الحديثي بالضعف وصحتي لابد أيضا من الإمام بعلوم الشريعة لقد قرأ الحديث سماه لكن متناه مخالف لكن متناه مخالف حديث ثابت ولاصول شيع فهل نقول بالتصحيح والقبول لهذا أو لا نقول؟ وقد صلوا في البخاري في البخاري ومع ذلك لا تأخذ بذنلاته ومن جاء بالسماح صحيح لكن لا تأخذ بذنلاته لأن وقع وهم من الصحابه الصحابي وقع وهم من الغوا الله لما أشمون ولمغتر مع بنعبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو نصر وهو نصر لكن لا تهمي الحديث الأخرى وأقوال الأفاضل بأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة وهي حلال وهي حلال كما ورد في راجع الذي هو الرافضين عن صلى الله عليه وسلم الميمون الشاهد من هذا أن إنسان إذا جمع هذه الأحاديث إذا جمع هذه الأحاديث إذا نظر في أحد موجود يجمع طرقها، وينتظر فيها، وينظر فيها، وينجمع على شواهدها ومتابعتها التي تصلح عن صعوبة أو كذا، وريالا دائما العلماء لا يقع احتلاله في تصحيح والطبيعي من جهة نوعي الضيق والحكم، لأن هذا كله قائم على النظر في الطرق، يعني فيش واحد مثلا نجد عالما يتابع مثلا في الاستبدال من الصرحين ولا الاستبدال من أحدينما ولا كذا ولكن زي ما المتابعت أو الانتقادات من آل عبيد بعضهم بعضه بعض إنما تكون في نوع إني غار من غلور في نوع واحد أو الحديث الضعيف لذلك هو تروقه فيرتقي الحكمة فقد أقول أنا لا هذا ما يرتفق الحكمة ليه اللي كل طرقه ضعيف وقد أقول أقل عن يرتقي الحكمة لأن هذا الرأي مما خسر الرسول مما عاد الرسول مثلا مثلا المخاطر الطوب من هذا قد يقبل مع هذه الطوب فيختلف النظر في هذا ولهذا ما ينبغي ان نشيء أفضل باهل العلم في مثل هذا الباب نقول فلان مثلا عنده حدث الطريق وفلان استغرق عليه عادي جدا هذا يوجد لانه في نوع فعلا قد يكون محل اختلاف مثل النظر الشاب أنه على صالح علم بطل الله سبحانه تعرف هذا ولا يطلب شهورته ما يمان ان هذا العلم انما هو علم عميق جدا ويقبل ايضا الانسان تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمله فليتبوى مقاوم النار كذلك من تعمل تضعيفه او تعمل تصحيح حديثا فإنه يدخل اجهاد وله وجه للدخول اجهاد نعم لمنك، لمنك، لمنك الصراحة أنا يعني حديث وبعدين الحجر جاء رؤية. لا مقال نخش يعني نشوف نخش الأرض لكن على الكثير من الأقطاب. الحجر وهذا عن كل يعني. يعني عايزك يكون لا لا لا لا. هذا لوجود أحاديث كثيرة يعني فهذا في متواجد فهذا يقال مش هذا النقص الحرج زال وس والكذبة ولا لا ولا بالإسراع المتواجد والله من النوم يعني لما يكون عنده من ما من هذا الجمع الكثير مثل ما غفر للمذحين ما غفر للمذحين فقالك أن أبو حضر يقول أن ذلك عن كده على كفرة الطرق وأحوال الرجال وصفتهم المقفضية لإبعاد العادلين لم يتوافر من تقدمينها ويتوافر من تأخرين من الجمع في هذا من الجمع نعم وهذا الأخرى. وهذا الأخرى. زي الشيخ هذا الأخرى. نعم وسبب هذا كله الإصرار على أقوال أبي العلمي وربما يبدأ الإجماع وليس كذلك والدعاء الإجماع كثير في بعض أبي العلمي وهو ليس كذلك ابن المنذر ينقو الإجماع والإجماع والمتألفة عليه فكذلك حاكم وصحب الحديث وهو رجل أو موضوع وابن جرزي ينتقد ينتقض عليه أنه قد ينقل الحديث من موضوعات وهو في ليس مسلم وهذا يتجاوز وكذلك ابن عبد البر رحمه الله ورحمه واسع يتفاول في مذهب الاجماع الاهل يقول حد وهم لم يجمع على شيء والسبب ان مثل مثل هؤلاء العلماء رحمهم الله لا يدرك لا يدركون لا يجركون يدركون كل ما قيل شوف خلي بالك على رايك على ان هم عندهم خدعه لكن منتواطر المراجع والكرام والجمع وكذا يكون منتواطر الذي في مدرسة الأخيرين نعم منتواطر المراجع يقول لا يدركون كل ما يطير لقلة المراجع والقلة في. لكن مثلا نحن الآن عندنا كافة الموارد. كل تجمعات لكن ما عندنا قد شيء نعم فيرفض من أئنا في ذلك ويظنون أن المسألة إجماعية فكذلك أيضا من شأه قلة الإطلاع على احوال الرجال وصفاتهم المقضية لإبعاد العادة أن يتوافقوا على الكلم أو يستفقوا عليه وهذا أولو صحيح هذا من أسباب دعوى أن المتواتر قليل قليل أو معدول وعلم, وعلم من كلام المؤلف أيضا أن احوال الرجال بالنسبة للمتواتر لها اثر لأنه قد قد يكون لانه قد يقول, يقول عشرون يستحيل, يستحيل ان يتوافقوا على الكذب واربعكم من الممكن ان يتوافقوا على الكذب فالمساله ايضا راجعه إلى إخبار, الى اخبار من أخبر نعم أخبر المتوافق